بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث من مجالس سمع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الإمام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه وفيه قولا أحدهما أن أصله أهل ثم قلبت الهاء همدة فقيل أألت ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل آل قالوا لهذا إذا صغر رجع إلى أصله فقيل أهيل قالوا ولما كان فرعا عن فرع خصره بعض الأسماء المضاف إليها فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير العالم فلا يقولون آل رجل وآل انرأة ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آله وآله بل لا يضاف إلا إلى معظم كما أن التاء لما كانت في القسم بدلا عن الواو وفرعا عليها والواو فرعا عن فيه القسم خاص التاء أشرف الأسماء وأعظمها وهو اسم الله تعالى وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها أنه لا دليل عليه. أثاني أنه يلزو منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل أثالث أن الأهل يضاف إلى العاقل وغيره والآل لا تضاف إلا إلى عاقل والرابع أن الأهل يضاف إلى العلم والنكرة والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيظه يقول إليه الخامس أن آل يضاف إلى الظاهر والمضاص هو الآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر ومن جوزها فيشاذة قليلة الثالث أن الرجل حيث أوضيف إلى آله دخل فيه هو كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقوله إلا آل لوط نجينهم بتحار وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا إذا لم يذكر معه من أضف إليه الآل فأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل وقد يقال ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا والأهل بخلاف ذلك فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم وقيل بل أصله أولى وذكره صاحب الصحاح في باب الهمزة والواوي واللام وقال وقال الرجل أهله وعياله وقاله أيضا أتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من آل يأول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويأولهم أن يسوسهم فيكون مآلهم إليه ومنه الإيالة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب بن الأشناني حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا موسى بن عمر عن مكحول عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى الله عليه عشرا بها ملك موكل بها حتى يبلغنيها الحادي عشر والمئة وما حديث عبد الرحمن بن وشر ابن مسعود فقر إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود قال قيل يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك فقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم الثاني عشر ومئة حدثنا مصدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكر الثالث عشر وابيع حدثنا ناصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر اي بن مسعود رضي الله عنه قال قلنا او قيل للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي عليك ونسلم عليك فاما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث فذكره بمثله سواء وعرض الرحمن هذا المعدد في الصحابة ذكره ابن منده وقال ابن بشير وقال ابن عبد البر ابن بشير ويقال ابن بشر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق علي روى عنه الشعبي وروى عنه محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك الحديث الرابع عشر ومئة واما حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه فقال فقال النساء اخبرنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار عن عمه أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمة صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات لكن علة هذا الحديث أن وكيعا رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عن أبيه وكان بدريا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الحديث تذكره الخامس عشر ومئة قرن سئي الحسين بن حريث حدثنا وكيع فذكر فقد اختلت فيه أبو أسامة ووكيع قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة سألت أبا زرعة يعني الرازي عن اختلاف هذين الحديثين فقال حديث ابي أسامة أشباه الثالث عشر ومئة وقد الطبراني في المعلم الكبير حدثنا عبيد بن غنان حدثنا أبو بكر بن أبي جيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد أبي الصباح حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري عن عمه أبي بردة بن نيار فذكره ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر, عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن سعيد به السابع عشر رميات وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال أبو الشيخ الأصبهني فقال أبو الشيخ الأصبهني وأخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا أبو كريم حدثنا قبيصة عن نعيم بن الضمضم قال قال لعمران بن حميري ألا أحدثك عن خليلي عمار بن ياسر رضي الله عنه قلت بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسمع الخلائق فهو قائم على قبر إذا مت فليس أحد يصلي عليه صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو كريم حدثنا قبصه بن عقبة عن نعيم بن ضنضم عن ابن الحميري قال لعمار قال يا ابن الحميري ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار إن لله ملكا أعطاه واسمع الخلائق كلها وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه ولا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا فيصلي الرب عز وجل على ذلك رجل بكل واحدة عشراء التاسع عشر ومئات حدثنا أحمد بن داود المكي وحدثنا عبد الرحمن بن صالح وحدثنا نعيم بن ضم من الخال له أو عمران الحميري قال سمعت عما ربنا ينزل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملكا أعطاه سمع العباد فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثالها رواه الغياني في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم و ومئة وأما حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف فقال الشافعي في مسنبه أخبرني مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف لأنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سطرا في نفسه الواحد والعشرون ومئة وقال إسماعيل بن أسعق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلموا في نفسه ورواه النساء في سننه وهذا إسناد صحيح وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهي بن الأنصاري من بني عمري بن عوف بن مالك اسمه أسعد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد بن زرارة وكناه بكنيته ودعا له وبرك عليه وعده أبو عمر وغيره في الصحابة قال ابن عبد البر توفي سنة مئة وهو ابن نيف وتسعين سنة قال وروى الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن, بن حنيف وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد اختلف بهذا الحديث فقال مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرية عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة وقال عبد الأعلى عن معمر زوري عن أبي أمامة من السنة الحديث ورواه الشفعي بالوجهين وليس هذا بعلة القديحة فيه فإذا جهالة الصحابي لا تضر وقبل الصحابي من لا يختلف فيه فقيل هو في حكم المرفوع وقيل لا يقضى به والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع الثاني والعشرون ومئة وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال الدقيقي حدثنا إسماعيل بن أبانه الوراق الكوفي حدثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبرى فقال آمين آمين فقيل يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال لجبديل فذكر الحديث وقال فيه يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ كان شعبة يتني عليه وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالقوي وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة وهذا الأصل قد من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس ومن حديث مالك بن الحويرة ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزسريدي ومن حديث جابر بن سامورة فأما حديث أبي هريرة وجابر بن سامورة وكعب بن عجرة وأنس بن مالك فقد تقدمت حلى ثالثه والعشرون ومئة وأما حديث مالك بن الحويرة رضي الله عنه فقال أبو حاتم البستي في طريحه حدثنا عبد الله بن صالح من البخاري ببغداد حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمران بن أبان حدثنا مالك بن الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبته قال آمين ثم رقى عتبة الأخرى قال آمين ثم رقع عتبة ثالثا وقال آمين ثم قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فابعده الله فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين قلت آمين الرابع والعشرون ومئة وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه فقال جعفر بن الفريابي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله عن عبد الله بن يزيد الحضرمي عن, عن مسلم بن يزيد الصدفي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصعد المنبر فلما صعد أول درجة قال آمين ثم صعد الثانية فقال آمين ثم صعد فالثة فقال آمين فلما نزل قيل له رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال إن جبريل تبدى لي في اول درجة فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله ثم أبعده قال فقلت آمين ثم قال في الثانية من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله ثم أبعده الله فقلت آمين فقال في الثالثة ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ثم أبعده الله فقلت آمين الخامس هو العشرون وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا ليث بن هارون العكلي حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال آمين ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال من ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن أدرك والديه او أحدهما فمات ولم يغفر له فابعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين الثالث والعشرون ومئة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك مضاوه محمد بن الحسن الهاشمي حدثني سليمان بن الربيع حدثنا كارح بن الرحمه حدثنا نهجل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له مدام اسمي في ذلك الكتاب وكادح هذا ونهجه غير ثقتين وقد اتهما بالكذب لكن لم يروى في هذا الأصل إلا هذا الحديث السابع والعشرون ومئة وحديث آخر من رواية ابن الجارود حدثنا محمد بن عاصم حدثنا بيشر بن عبيد حدثنا محمد ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فذكره الثمن والعشرون ومعاء وقد من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه يرويه محمد بن حميد عنه قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غضوة ورواحا ما دامت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب التسع والعشرون نوميا. وقال أحمد ابن عطاء الروذباري: سمعت أبا صالح، سمعت أبا صالح، عبد الله بن صالح يقول: رؤية بعض أصحاب الحديث فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر لي. تقيل بأي شيء؟ فقال بصلاتي في كتب على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثون نوميا. ومن حديثه ايضا رواه الطبراني في معجمه عن عبدان بن احمد حدثنا جباره بن مغلس حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنه وراه ابن ماجه في سننه عن جبارة ابن مغلث وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر وهذا المعنى قد روي من حديث أبي غيرة وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن عباس رضي الله عنهم فأما حديث حسين بن علي وابن عباس فقد تقدم الواحد والثلاثون ومئة وأما حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خاطئة طتيق الجنة الثاني والثلاثون ومئة وأما حديث أبي هويرة رضي الله عنه فقال عبد الخالق بن الحسن السقوي حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عمر بن حفص بن غيات حدثني أبي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الثالث والثلاثون ومئة وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجج بن المنهال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبد بن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم الرابع والثلاثون ومئة وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة في حدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن أبي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي درن رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرهم بأبخل الناس قالوا بلى يا رسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس وهذا من روايه الصحابية عن مثله هذا الأصل قد روج عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عليه بن أبي طالب وابن الحسين رضي الله عنهما وقد ذكرى الخامس والثلاثون ومئة هو أن حديث وائل من الأسقع رضي الله عنه فقال ابن منيع في مسنده حدثنا يوسف بن عطية الصفار عن علي بن كثير عن العلاء بن كثير عن مكحول عن وافلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم تراتا يوم القيامة يعني حسرة وهذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعين الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما الثالث والثلاثون ومئة وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن شاهين حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا علي بن الحسن المكتبي حدثنا اسماعيل بن يحيى بن عوبيد الله التيمي حدثنا في بن خالifa عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم السابع وثلاثون وقال ابن أبي داود أيضا حدثنا علي بن حسين حدثنا إسماعيل بن يحيى حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن صلى عليه كنت شفيعه يوم القيامة ثامن وثلاثون ومئة وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم حدثنا عمر بن حبيب القاضي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يجئ بها وجه الرحمن عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه التسع والثلاثون ومئة قال أبو نعيم أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أخبرنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن هان حدثنا أبو مالك هو عبد الملك بن حسين بن عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليكثر عبد أو يقل الأربعون ومية وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال أبو داود في سننه حدثنا محمد يعني ابن سلمة حدثنا ابن وهب عن عبد الله عتوى حيو وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن تبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سالوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سال الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ورواه مسلم عن محمد بن سلمة الواحد والأربعون ومئة وله حديث الآخر موقوف ذكره عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله وفي نسخة عبد الرحمن بن مريح الخولالي قال سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سمعين صلاة فليقل من ذلك أو ليكثر كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منقوفا ذكره أبو نعيم عن أحمد بن شعفر عن عبد الله عن أبيه الثاني والأربعون ومئة وله حديث آخر منقوف رواه الحاكم أبو موسى المديني من حديث محمد بن أبي العوام عن أبيه حدثنا إبراهيم سليمان أبو إسماعيل المؤدب عن سعيد بن معروف عن عمر بن قيس أو ابن أبي قيس عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو قال من كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد فتصدق بصدقه قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال اللهم إني أسألك باسمك باسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات وواجدت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وأن تعطيني حاجتي وهي كذا وكذا فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى قال وكان يقال لا تعلموه صفهاءكم لا يدعون على مأثم ولا قطيعة رحم الثالث والأربعون ومئة واما حديث ابي الدرداء رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجب الكبير حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الثقي حدثنا محمد بن علي بن ميمون حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي حدثنا بقيه بن الوليد عن ابراهيم بن محمد بن زياد قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة صلى الله عليه وسلم الرابع والأربعون ومئة قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان قلنا وبعد وفاتك قال وبعد وفاتي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الخامس والأربعون ومئة وأما حديث سعيد بن عمير الأنصري عن أبيه عمير البدري فقال عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة قال حدثني محمد بن هشام حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي الصباح النميري حدثنا سعيد بن عمير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الصادق من نفسه صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات الفصل الثاني في المراتيل والموقوفات فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه السادس والأربعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا شيمن حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا من أمتك يصلي عليك هذا موقوفا السامع والأربعون ومئة وقال اسماعيل حدثنا مسلم حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي الصلاة يوم الجمعة الثامن والأربعون ومئة وقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن أيوب قال بل والله عالم أن ملكا موكل بكل من صلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والأربعون ومئة حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته فقال ادنو فتعشى قال قلت لا أريده قال لي ما لرأيتك لي وقفت وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائي مساجد فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم الخمسون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم. الواحد والخمسون ومية. حدثنا سلم بن سليمان الضبي. حدثنا أبو حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم. الثالث والخمسون ومية. حدثنا عارم حدثنا جرير عن الحسن رفعه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. الثالث والخمسون ومئة حدثنا إسماعيل بن أبي إويس حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الرابع والخمسون ومئة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الخامس والخمسون ومئة قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريقا جهنة ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصير فيه الثالث والخمسون ومئة حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا محمد بن زيد بن عمر عن محمد بن علي يرفعه من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة فالصر والخمسون ومئة حدثنا إبراهيم الحجاج حدثنا وهيب عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة الثمن والخمسون ومئة حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة التاسع والخمسون حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأنبي عليه السلام الستون ومئة حدثنا عاصم بن علي حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك ليعرض عليه قالوا فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الواحد والستون ومئة حدثنا يحيى الحماني وحدثنا هشيم حدثنا أبو بلج حدثنا ثغير مولى بن هاشم قال قلت لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير اللهم معهد يوم القيامة مقام محمودا يغبطه الأولون والآخرون وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ال إبراهيم الثاني والستون ومئة حدثنا محمود بن خداش أخبرنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الثالث والستون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا السلي بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك قال تقولون اللهم جعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد الرابع والستون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن مسافر حدثني شيخ من أهلي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة الله يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض الخامس والستون ومئة وفي الترمذي من حديث النظر بن شميل عن أبي قرطه الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وقد روي مرفوعا والموقوف أصح السادس هو الستون عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه وأنه قال ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب، حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب وسجيب الدعاء فإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب الدعاء هذا هو الصواب موقوف ورفعه سلام الخزاز وعبد الكريم بن مالك الخزاز عن أبي الحاق عن الحارث السابع والستون ومئة وقال قضي إسماعيل حدثنا محمد بن حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معادا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القلود الثامن والستون ومئة حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة على ثاني خالد بن يزيد عن سعيد بن, عن سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب أن كعب على عائشة رضي الله عنها فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطبع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكه حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم القبر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا شقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وسلم التاسع والستون ومئة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حمد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عنقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفته خرج عليهم الوليد بن عقبه قبل العيد يوما فقال لهم ان هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدا فتكبر تكبيرا تفتح بها الصلاة تفتح بها الصلاه وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل, ثم وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرا ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتركع وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم, مثل ذلك ثم تركع فقال حضيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن السبعون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله ابن أبي بكر قال كنا بالخيف ومعنا عبد الله ابن أبي عتبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصل لهمنا الواحد والسبعون ومئة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب حدثنا عبد الله ابن عبد الله الأموي عن صالح ابن محمد بن زائدة قال سمعت العقاسم ابن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والسبعون ومئة حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث والسبعون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبته عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن ذي حدان قال قلت لعلقامه ما أقول اذا دخلت المسجد قال تقول صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الرابع والسبعون ومئة حدثنا عارم بن الفاضل حدثنا الله بن المبارك حدثنا زكريع عن الشعبي عن واه بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفى فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك الخامس والسبعود ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمر قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات السادس والسبعون ومئة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آف من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك الصلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك قال إن شئت قال أجعل ثلثي دعائي لك قال إنجد قال أجعل دعائي كله لك قال إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة فقال شيخ كان في مكة يقال له منيع صفيان عما أسناده فقال لا أدركي السابع السبعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إن ملكا موكل يوم الجمعه بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان فلانا من امتك يصلي عليك حسان بن ومئة و وقال علي بن المديني حدثنا سفيان حدثني معمر عن ابن الطوس عن ابي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تقبل شفاعه محمد الكبرى ورفع درجته العليا وعطه سوله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام التاسع والسبعون ومئة وقال إسماعيل حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر وسليمان بن حرب وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد القال ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة يرون الثواب وهذا لفظ الحوضي ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.